ويحد وسائل منع الحمل مباح لاي غرض أم لأغراض معينة هناك فرق بين منع الحمل وتنظيم الحمل وتحديد النسل هناك فروق بين منع الحمل وتنظيم الحمل وتحديد النسل منع الحمل معناه نوع يمنع الحمل تماما بأن تستأصل مثلا المرأة الرحم او تاخذ دواء يمنع هذه المراه من الحمل مطلقة. يبقى يبدا منعت الحمل آه. الثاني جزاك الله خيرا الثاني وهو تحديد النسل هو ان يحدد كما يفعل كثير من الناس يحدد عدد الابناء يقول انا اخلف اتنين وقف يخلف اثنين وقف الثالث وهو المراد في السؤال ولكن السائل لعله يعني لم يصب في التعبير وهو تنظيم النسل بمعنى أن الرجل أو المرأة أو كلاهما يتفقان على منع الحمل مؤقتا من أجل تنظيم حياتهما. من كون الابناء صغار أو كذا أو كذا أو كذا فيعزل عنها أو يكون هذا بطريقة مستحدثة كما نعلم من الطرق الحديثة فهذا لا بأس به أما منع الحمل مطلقا فهذا حرام وأما تحديد النسل فهو يدور بين الحرمة والكراهه قل بالنسبة لسترة المصلي هل إذا وضعت شنطة يدي أمامي وأنا أصلي أو أي شيء ولو كان بسيطا هل يكفي أم لها شروط إن كان بارتفاع شبر هذه هي السطرة الشرعية ثم إن السطرة عند جماهير العلماء ليست واجبة, ليست واجبة لكنها سنة عند جمهور العلماء واما من قال إنها واجب فله دليله على ذلك وله دليله على ذلك والسؤال تقول وماذا نفعل في المساجد فنحن نسير أمام بعض فهل تجيب سترة في المسجد أما إذا سار أحدنا بين يدي أخيه من غير سترة فقد أساء وقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا ترك له موضع سجوده وسارا بعد ذلك او مر بعد ذلك فلا بأس بذلك انما الذي يمر من بين هذا المصلي هذا هو الذي يمنع منه وهذا هو الذي يدفع كما قال النبي